خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد فكنا قد توقفنا قبل رمضان في رسالة كشف الكربة بوصف حال أهل الغربة للإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه عند وصف ابن عاصم الإمام أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى لأهل زمانه من الدعاة والعلماء قال ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني en France. طبعا هذا يصف به الامام أحمد بن عاصم رحمه الله تعالى يعني اهل زمانه من العلماء والعباد يعني من أهل العلم والعباد وهذا الكلام يقوله في زمانه وابن رجب رحمه الله تعالى يعلق بعد كلامه فقل فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواه هذا يقوله ابن رجب رحمة الله عليه تعليقا على كلام الإمام أحمد بن عاصم ونحن نقول كيف لو أدرك ابن رجب ما حصل من ادهى الدواه واعظم العظائم مما وقع بعدهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين فقولوا إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ وعاد, في وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ ما هو السبب ما هو السبب الذي جعل الإسلام غريبا وجعل الحق غريبا بين الناس في زمانه قال إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا وهذه مصيبة وهذه مصيبة أن يجاري العالم الناس في حب شهواتهم والتكالب عليها وحب الدنيا كما قال أهل العلم هو رأس كل خطيئة إذا ملأت الدنيا قلب إنسان والى من أجلها وعادى من أجلها والمصيبة أم المصائب أن يكون المحب للدنيا عالما ويوالي من أجلها ويعادي من أجلها فإذا وقع ولاؤه وبراؤه من أجل دنياه باع دينه والعياذ بالله إذا فتن بالدنيا ترخص في الأحكام الشرعية بل قد يتخلى بل قد يركب هواه فيخالف الأدلة والنصوص مخالفة صريحة قبيحة كل ذلك لأجل أن يجمل أو لأجل أن يبرر هواه في حب هذه الدنيا وهذا موجود وهذا كثير جدا موجود في الناس قديما وحديثا كثير ممن ينتمي إلى العلم والفقه والدين و وهو من أضل الناس إذ أنه يلبس على الناس دينهم فما يسأل عن شيء ويعرف فيه حراما أبدا إنما كل ما يسأل عنه فهو حلال فهو حلال ويجاري الناس في أهوائهم ويجاري الناس في أهوائهم ويسعى في إرضاء الناس ولا ينظر إلى إرضاء الله تبارك وتعالى فهو مفتون بدنياه لا يفكر في اخرته وهذا أضل الناس والعياذ بالله لو كان جاهلا وفعل هذا لا الامر الأمر لأن الجاهل ليس عنده ما يرضعه ليس عنده من العلم ما يمنعه أما أن يكون عند الإنسان علم وعند الإنسان ادله وعنده نصوص ومع ذلك يفتن بالدنيا ويخالف نصوص الشرع مقدما هواه ومقدما شهوته على نصوص الشرع هذه المصيبة أم المصائب والعياذ بالله قال وجدته مفتونا بحب الدنيا وبحب التعظيم والرئاسة إذا تعلم أراد أن يعظمه الناس وأراد أن يقدمه الناس ويكره ويأنف بل ويتأزى غاية الآزاء يعني إن تجرأ إنسان على جانبه او كلمه احد بما لا يحب يتاذى من هذا وينسب كل من يكلمه كلاما لا يعجبه الى قلة الحياء الى عدم الادب بل الى قلة الديانة ونحو ذلك حتى ولو كان المخالف له في الرد عليه محقا هذا من البلاء هذا من البلاء ان يصاب طالب علم او ان يصاب العالم بهذا فيشعر بالزهو. ويشعر انه وصل الى مرتبة انتهى فيها الى رئاسة العلم او الى رئاسة المذهب او انه ما ينبغي ان يعترض عليه معترض ولا ان يرد عليه راد اذا ابتلي الانسان بامثال هؤلاء فالبعد عن هؤلاء غنيمة البعد عن هؤلاء غنيمة مغنم لان هؤلاء هم الذين ضيعوا الدين وجعلوه في غربة لانه كلما عرض له هوى طوع الادله له كلما عرضت له شهوه طوع الادله لها لا ينضبط لا ينضبط بأدلة وهو عنده أو له نسب بالعلم فيستطيع أن يلبس على الناس دينهم ويستطيع أن يلبس على الناس أمراء شرعهم أو يلبس على الناس الأحكام وأغلب الناس لا يعرفون فهذه هي البلية العظيمة التي يشوه بها هؤلاء الشرع والعياذ بالله قال وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته عابد جاهل يتعبد بجهل إن كلمته بالسنة يرغب عنها يقول ما وجدنا آباءنا على هذا وقد وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم متدون وإذا سمع كلاما وجد به قناعة نفسية وحاولت أن تقنعه بالحق الذي توضحه الادله نفر منك بل ربما شوش عليك بل وربما ألب الناس عليك وعلى دعوتك جاهل همج رعاع لا ضابط لهم والعياذ بالله هذا وصف حال اغلب اهل الزمان إما عالم مفتون بالدنيا وبكرسيه ومنصبه أو بهواه وشهوته أو جاهل كالبهيمة ومع جهله صاحب هوى فإذا أردت أن تكلمه بما لا قناعة عنده به ألب عليك الناس وأفسد عليك دعوتك وأفسد عليك عملك إن كنت تقوم بدعوة في المكان أو نحو ذلك فهذا هو الهلاك إذا وجد مجتمع بهذه الصورة هذا هو الهلاك وماذا ينتظر من ذلك او بعد ذلك الا نزول عذاب الله عز وجل على امثال هؤلاء مخدوعا صريعا صريع عدوه ابليس يعني صرعاه الشيطان هو بيشعر الان ان هو عابد زاهد قائم قاند صائم ويشعر انه بذلك يقهر الشيطان والشيطان اتخذه اتقده الالعوبة يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة والعياذ بالله لا علم عنده انما هو اذا قيد الى اي جهة بصرف النظر عن مشروعيتها عن حلها عن قرمتها عن الى غير ذلك ينقاد كما قال علي بن ابن طالب وسيأتي وصفه لهؤلاء اذا اقتيدا قاد الى اي جهة لا يفكر كالبهيمة يقاد مخدوعا صريع عدوه ابليس قد صعد به الى اعلى درجات عبادة وهو جاهل بادناها فكيف له باعلاها اوهمه الشيطان أنه وصل إلى شده العبادة وإلى قمتها وإذا سألته عن أقل الأحكام عن أحكام طهارته كيف يتطهر لا يعرف ولا يتطهر طهارة صحيحة ولا يصلي صلاة صحيحة والشيطان مع ذلك خدعه وصور له ولبس عليه أنه وصل إلى ما لم يصل إلى ما لم يصل إليه غيره وهو جاهل فكيف له بأعلاها وسائر ذلك من الرعاع همج عوج وذئاب مختلسة وسباع ضرير يعني الإنسان والعياذ بالله إذا اتصف طلاب العلم بحب الدنيا ورغب عما عندهم من العلم أو وظفوا ما عندهم من العلم لأهوائهم وشهواتهم وفتن الجاهل بعبادته وصارت عنده القناعة وآبى أن يقبل النصح الناصح وتعليم المعلم له صار الناس بهذه الصورة سباح زئاب سعالب صار الهلاك في الناس لأن الجاهل لا يسمع ولا يصغي يتعلم والمتعلم صاحب هوى فإذا حصل هذا في الناس لا ينتظر إلا عذاب الله تبارك وتعالى فإذا كان هذا في زمان أحمد بن عاصم الانطاكي وابن رجب رحمه الله يعز نفسه ويقول كيف لو أدرك زماننا وما حصل فيه من العظائم ونقول كيف لو ادرك هؤلاء هذه الازمنه فينبغي على طالب العلم حينئذ اذا اراد ان يتبع اذا اراد ان يتأسى ان ينظر لمن تقيد بالدليل علما وعملا لمن طبق النصوص واقعا لمن طبق النص الشرعي واقعا في العمل لمن قدم دين الله وشرعه على هواه لمن ابى أن يشتري بدينه عرضا من الدنيا ينظر للعالم العامل بعلمه فلا يتبع أي أحد ولا يقلد أي إنسان إنما ينتقي العالم العامل بعلمه الذي يخاف الله تبارك وتعالى والذي يسعى لإرضاء الله لا إرضاء الناس ينبغي أن يتبع مثل هذا وأما هؤلاء الذين وصفهم فينبغي على طالب العلم أن يحذر من هؤلاء قال هذا وصف هذا وصف عيون اهل زمانك ده مش, مش وصف اهل الزمان هذا وصف سيدتهم يعني, يعني اذا كان هذا وصف افضل الناس فكيف بأبنائهم هذا وصف عيون اهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة يعني اذا كان طالرة العلم وحفظت القرآن والدعاة الى العلم من طلاب العلم اذا كانوا بهذه الصورة ماذا أبقوا للناس إذا باع العالم أو الطالب دينه بعرض من الدنيا إذا نزل ولهث خلف شهوات الناس ونزل بنفسه وأزل نفسه أمام هذا كله ماذا بقي من الحرمة للعلم في صدره أو في صدور الناس له لا شك أنه أهدر أهدر هذا العلم أهدر هذا العلم قبل أن يهدر ما وجهه كما قال الشاعر ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه يعني لو ان اهل علم صانوه بالعفاف والترفع عن الشهوات وعن ما في ايد الناس وعن المناصب الفارية وعن ان يقدم دينه قربانا وعن ان يقدم دينه كبش فداء لشهوته ولمناصبه ولغير ذلك لو عظم هذا العلم لعظمه الناس لعظمه الناس كما كان السفاح لما دخل بلاد الشام و. قتل وأراق الدماء وهتك الأعراض فقال له موقف بغطرصة وجبروت قال من يستطيع منكم أن ينكر علي قالوا لا نعلم أحدا إلا الإمام الأوزاعي رحمه الله فأرسل إليه فلما بلغه الخبر اغتسل وتحنط ولبس كفنه وانطلق إليه ودخل عليه وقال له اعلم يا هذا اعلم يا هذا قال إننا قد قتلنا وفعلنا فما تقول؟ فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جدك رسول الله أن رسول الله أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فلو قتلت بغير هذه الثلاثة فأنت مسؤول أمام الله ثم قاله اعلم أن رقبتي هذه أهون عندي من زر ثوب هذا يعني مسألة ما فيها إشكال افعل ما بذلك فقال فانصرف راشدا فانصرف الامام مرفوع الرأس مرفوع الهامة مرفوع دينه, مرفوع دينه مرفوع العلم الذي يحمله بين جنبيه قال فلما مات الاوزاعي رحمه الله تعالى سال السفاح عن قبره فلما ذهب الى قبره وقف عليه وقال والله كنت اذا رأيت هذا الرجل كأني ارى الاسد بارزا من الذي حماه من الذي رفعه من الذي غرس المهابة في قلوب أعدائه له إنه الله تبارك وتعالى بتعظيمه لكلام الله وكلام رسوله لكن لكن إذا أزل العالم نفسه وأهان علمه واطئه الناس بالأقدام وطئه الناس بالأقدام كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله وضعض أهل زمانه من محب الدنيا والرياسات لما دخل على جنكيز خان ملك التتر لعنه الله واقف بين يديه وكلمه بكلام في غاية الغلظه والشدة وقال له ادعو لي خان بقول لي شاكري اسلام ادعو لي قام فقام فتوجه الى القبلة انظر الى فقه العلماء وقال اللهم ان كان عبدك هذا جاء من, هذا جاء من بلاده الى هنا لاجل ان تكون كلمتك هي العليا فانصره وإن كان جاء لغير ذلك وجعل يدعو وهو يؤمن على دعائه وهو يؤمن على دعائه ثم قال ثم وضع الطعام وقال تقدم في كل قال وكيف آكل مما اغتصبتموه من طعام المسلمين وأموالهم وطبختموه على ما قطعتموه من أشجار المسلمين يقول بعض من كان معه قال فكنت كلما تكلم جمعت ثوبي خشية أن يطرطش بدمه خلاص يموت قال وجلس يكلمه بهذا النمط حتى ازن له هذا المجرم بالانصراف وانصرف راشدا فلما خرج قال هؤلاء أو بعض هؤلاء من محب السلطة والتزلف قالوا كدت ان تهلكنا وتهلك نفسك والله لا نصحبك قال وأنا والله لا أصحابكم فمشى في طريق وأخذ في طريق آخر فكان كلما وقد كان انتشر خبره ولقاؤه مع هذا المجرم فكان كلما دخل بلدا خرج إليه أعيانها فصحبوه في رحلته فما دخل دمشق إلا في موكب كموكب الملوك وأما هؤلاء فقد خرج عليهم مجموعة من اللصوص فشلحوهم شلحوهم يعني أخذوا ما معهم من الأموال والملابس وتركوهم هكذا لا مركب ولا مطعم ولا ملبس وهكذا فإذا عظم طالب العلم ما عنده من العلم رفعه الله رفعه الله بعلمه هذا وغرس المهابة له في قلوب أعدائه بل حتى في قلوب أعتى المجرمين الذين يتجرؤون على الله عز وجل فلو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه هذه هي هذا هو الاصل وهذا هو الميزان اما ان يكون العالم متجلفا بالعلم لأهل الاموال والرياسات لأجل ان ينال من دنياهم فعل الدنيا السلام وعلى الدنيا العفاء واذا كان الجاهل لا نقول وجهله بسيط بل صار جهلا مركبا فهو جاهل ويجهل انه جاهل فلا يقبل منك فاذا وقعت بين هذين الصنفين من البشر طالب علم مفتون وجاهل جهلا مركبا لا يسمع منك فحينئذ لا ينتظر إلا عذاب الله تبارك وتعالى فإذا كان هذا وصف الحال الناس أيام هؤلاء كيف بنا وكيف بزماننا هذا يتعين أو بهذا يتعين على طالب العلم أنه قبل أن يضع رجله وقبل أن ينقل خطوة واحدة بد أن يعرف كيف ينقلها واين يضعها وعمن ياخذ يأخذ يترك لا يترك لابد أن يعرف هذا لأنك تأخذ دينا تأخذ دينا وقلقا فلا بد أن يتحرى طالب طالب العلم عمن يأخذ دينه من هؤلاء كلهم نعم. نعم. طبعا كلام واضح وكلام درر المتمسك بشنّة عند فساد أمة له أجر مئة شهيد. له أجر مئة شهيد. الحديث هذا أي مئة شهيد. عندك شهيد؟ لا. له أجر مئة شهيد. لكن الحديث طبعا ضعيف. الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني. قال وعن الحسن لو أبو سعيد رحمه الله البصري ربيب بيت النبوة رضي الله عنه ورحمة قال لو ان رجلا من الصدر الاول بعس اليوم ما عرف من الاسلام الا هذه الصلاة كلام ده يقول الحسن البصر والحسن البصر تربى في بيت النبي في حجر أمهات المؤمنين و يقول والزن الرجل من الصدر الاول وكان في الصدر الاول وكان في الصدر الاول يعني هو الحسن كان في الصدر الاول أصلا يعني هو كان ايه الفارق تربى وراء كثير جدا من الصحابة وتربى في حجر امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم قال ما عرف شيئا الا الصلاة الا هذه الصلاة ثم قال اما والله لئن عاش الى هذه النكرات فراى صاحب بدعة يدعو الى بدعة او صاحب دنيا يدعو الى دنياه فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن الى ذلك السلف الصالح قلنا جماعة منهج السلف منهج معصوم كلام ما قلنا قبل ذلك منهج السلف الصالح منهج معصوم لأن كما ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك قلنا كما أن الله عز وجل حافظ الشرع أن يحرف قرآنا وسنة ف... فالشرع محفوظ بلفظه ونصه ومحفوظ بمعناه ومحفوظ بمعناه واضح معي؟ الله عز وجل حافظ الشرع لفظا ومعنى لأن الحق يستحيل أن يخفى من الأدلة على الأمة كلها مستحيل أن يغيب وجه الحق في دليل على الأمة كلها لا تعرفه هذا مستحيل لا يكون أبدا فإذا أردت النجاة فالزم سبيل السلف رضي الله تعالى عنهم وقد قال عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال صحبت معاذ بن جبل فما تركته حتى واريته بالتراب بالشام ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فقال لي عليك بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ثم قال لي يا عمر تدري ما الجماعة الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك يبقى الحق الحق ولو كان المتبع له واحدا هذا هو السلف وهذا فام السلف واضح ماي يبقى ينبغي على طالب العلم ان يربط نفسه بهذا المنهج كما قال الحسن رحمة الله عليه قال وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح فيتبع آسارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم هذا إذا أراد العبد النجاح إذا أراد العبد النجاح يسلك سبيل السلف رضي الله عنه كما قال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وقف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم ما قال به السلف قل وما توقف عنه السلف توقف وما سكتوا عنه اسكت عنه كما قال, كما قال أبو حفص عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال قف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفه هذا الذي ينبغي أن يتبع آثار السلف الصالح فإذا اردت كلاما اذا اردت نجاة في باب الاعتقاد فانظر الى كلام السلف واصل منهجك وعقيدتك على كلامين اذا اردت النجاة في باب الفقه والعبادات فعليك بكلام السلف لماذا لان كلام السلف قليل مبارك كلام قليل مبارك بخلاف كلام الخلف فهو كسير لا بركة فيه كلام السلف قليل فيه بركة بخلاف كلام الخلف فهو كثير ليس فيه بركة ليس فيه بركة وهكذا كلما نزلت جيلا وجدت الجيل الآخر أكثر كلاما وأقل بركة من الجيل الذي قبله كما قال ابن القيم رحمه الله وكان الصحابة أعلم هذه الأمة وأقلها كلاما وكان التابعون أقل من الصحابة علما وأكثر منهم كلاما وكان التابع التابعين اقل من التابعين علما واكثر منهم كلاما وهكذا كلما نزل بك الامر فاذا اردت النجاة والوصول الى الحق باقصر عبارة واقصر طريق فعليك بضرب السلف اياك وتشقيق الخلف اياك وتشقيق الخلف فاذا اردنا تأصيل منهج اذا اردنا تأصيل عقيلة اذا اردنا تأسيس مسائل اعتقاد او مسائل فقه دعك من المتاخر من اراد الشرب استقل السواقية عليه بمنهج السلف الصالح فان كلامهم عليه نور كلام قليل بسيط سهل لا مشقه في فهمه ولا حرج في ان تنظر فيه بخلاف كلام المتاخر فان المتاخر يشقق كلام السلف ويضع فيه حشوا لا فائده من ورائه انما يكسر سواء الصفحات ويكسر ويطول المجالس بما لا فائدة من وراء. إذا ف... من وراءه إذا... إذا إذا أردت النجاة فهذا هو ال... هذا هو الاسم. ضرب السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول قلبو يحن إلى ذلك السلف الصالح. فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم. كان له أجر عظيم. وروى ابن المبارك عن الفضيل. نعم. شوف, الكلام شوف كلام السلف يعني كلام يعني لو لو خرعتاه في كتاب وانت لا تعلم قائله تشعر أنه كلام نبي من الأنبياء رضي الله تعالى عنهم كلام مبارك كلام مبارك واضح لأنه قريب العهد كانوا قريب العهد رضي الله عنهم كانت فترة بسيطة بينهم وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا لا يتكلمون إلا فيما يحتاجه الناس فيقول انه ذكر الغني المترف الذي له سلطان ياخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه يعني يشعر كما قال ابو القاسم الشابي والراي راي القاهر الغلاب والراي راي القاهر الغلاب هو ذو سلطان كما يقول ابو القاسم الشابي والراي راي القاهر الغلاب ظالم ذو سلطان فهو لا يرى صوابا الا ما يراه هو ولا يرى حقا الا ما يراه هو ويظن انه لا عقاب عليه كما قال المشرك قال ولئن رددت الى ربي ها لا اجدن خيرا منها منقلب يعني يقول لك غني الدنيا غني الافر وظن إن هو لا عقاب عليه فصاحب هوبهي ما يعيش في الدنيا لما تقع مع هذا الظالم والاخر ادهى منه وذكر المبتدع الظال وهذه مصيبة اكبر المبتدع الظال اخبس أخبس من هذا الظالم لان العلماء متفقون ان صاحب المعصية اقرب الى التوبة من صاحب البدعة ان صاحب البدعة متقيم ان بيعمل دين النهاردة لما اني نتكلم يا جماعة ده خروج ولا يجوز يطلع يتكلم عندك بالدين برضه ويطلع على القنوات ويقول لك الجماعه اللي هم الجهله الجماعه اللي ده فضحون واخد بالك هو اللي بيقول بقول يعني بيقول الجماعه اللي طالعين بيقول لك ان خرج على الحاكم ده فضحون واخد بالك معاي. ويتكلم وعنده الادله اوضح من الشمس في المساله لكن عنده هوى والعياذ بالله في نفخه هوى اراد ان يركبه هذا مبتدع ضال يكفر الناس ويخرج بسيفه على المسلمين خلاص وكل حاكم فعل معصية صار عنده كافرا وصاروا يكفرون الناس بالمعاصي انظر كيف او فيما وقعوا فيما وقعوا وهم يحذرون الناس من معتقد الخوارج وهم يدينون به تركفروا ليه يقول لك ما هو ظالم طب هو الظلم تكفر عنه هو الظلم ده كفر ده انت هتخرج انسان من الاسلام الى الكفر هذه المسألة ليست سهلة وقف رسول الله امام الكعبة وقال والله اني لا اعلم انك عند الله عظيم ولكن نفس المؤمن عند الله اعظم منك انت متخيل انك تخرج انسان من دائرة الاسلام الى الكفر دي مسألة سهلة عند الله هذه مسألة هيينة على الله عشان بمجرد ان ظلم صار كثرا بمجرد ان حرم الناس صار كافرا ما هذا افصرنا نحكم على الناس اسلاما ولا نقول معصيه وهي طاعه بل اسلاما وكفرا باهوائنا بعيدا عن نصوص الشريعه وعندك عشرات الادله في المسألة لم تخرج لما تخرج على ائمه المسلمين بسيفك لما تخرج على المسلمين بسيفك وقد ويضرب بعضكم رقاب بعض كما قال النبي لا ترجعوا بعد كفاره كفار يضرب بعضكم رقابة بعض هذا مبتدع يلبس هذه البدعة اللبسه الدينيه الشرعي ويجيب لك ادلة وطبعا الجمهور ما عنده درايه الناس لا يعرفون شيئا عن اي شيء كل من خرج على شاشة فقال قال الله قال رسول الله صار هو العالم صار هو الامام الذي ليس له نظير الناس لا يدرون عن, عن الادله الشرعية ولا عن توجيهات الادله الشرعية ويصادف هذا هوى عند هذا المتكلم يخرج شيء فاذا حصل الانسان او عاش الانسان في مجتمع هذا حاله ظالم يغصب الناس حقوقهم ويظن ان هذا صار حقا مكتسبا له وأنه, وأنه ينبغي أن يخص بأموال الناس دونهم لأنه صاحب ياس وبين هؤلاء المبتدعه الضلال لو عاش الإنسان بين هؤلاء الموت أفضل الموت أفضل من الحياة في وسط أو في وسط هؤلاء وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين واخد بالك يوم يأتي يقول يا ومن لم يحكم بما انزل الله فولكم الكافرون يبقى يا ابني استنى يا ابني انت بتعمل ايه يا اخي ده في, الـ في, الـ في, الـ في ومن لم يحكم بما أنزل الله الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله الكفر يعني خلاص ما حكمش وما انك بما انك كافر يبقى لا امامه له لان لا امام لكافر على مسلمين يبقى نخرج عليه بالشيف ونقتله ها والكلام ده احنا حذرنا منه انك تنظر في النص من منظورك انت او تنظر في النصوص وتعمل فيها براسك لو نظرت في النصوص وعملت في النصوص بعقلك لا اقول ستضل بل سيصل بك الامر ان تكفر بربك احذر احذر ان تقرأ نصا في القرآن او السنة وتأخذ فهمه فيما يترألك لا بد ان تنظر في القرآن او السنة ثم تنظر فهم السلف فهم الصحابة في الايه في الحديث فهم التابعين فهم تابع التابعين فهم الائمه ولا يجوز أن أنظر في الآية بنفسي ولا أن أطوع الأدلة على هواي هم يأتون بهذه الأدلة أو بهذه الصورة وهذا الكلام سنبينه في درس العقيدة في الدرس القادم إن شاء الله وفي درس القواعد الحسان في الدرس القادم إن شاء الله والكلام نحن ذكرناه مفصلا قبل ذلك أيضا وهو أن أقسام الناس في الاستدلال بالأدلة إنما هو سلاسة طرفان ووسط طرفان ووسط طرف غالى وطرف جفى وطرف الوسط طرف الغالي والطرف الجافي استشهاده بشبهات بنصوص متشابهة نصوص متشابه واخذ بالأ ياخذ جانب من النصوص ويسيب الجانب الاخر والجافي يفعل نفس الصورة يأخذ نفس النصوص او يأخذ نصوص اخرى ظاهرها التعارض مع النصوص دي ويحكم به خوارج كفروا الناس بالمعاصي اللي يزني بكافر كافر خارج من يعني، اه واللي يسرق يسرق يبقى كافر الجاه المقابله لهذا الضلال والانحراف قال لك لا ده الايمان هو التصديق بس ما دام انك قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وقلبك صدق بالله ورسوله اسرق وازن واقتل وافعل ما تشاء فلا يضر مع الايمان معصيه مش كده مش قالوا كده ابا جماعه اغلقوا الباب وكفروا صاحب المعصيه واغلقوا باب التوبه عليه ها؟ وقطعوا الامل في وجهه وسوادوا الدنيا امام عينه وقوم اخر فتحوا المساله على مصراعيه واهل السنه والجماعه عصمهم الله من هذا الضلال وزك فجمعوا الادله ووفقوا بينها فخرجوا بالحق الذي يريده الله ورسوله صاحب معصيه زنا كافر لا مش كافر طب عمله ايه الى مشيئة الله ان شاء غفر بفضله وان شاء عزب بعدله ها طب يتوب يعني في باب توب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم يوم يأتي هذا بهذه الايات المتشابهة ويستدلوا بها على هوا ومن لم يحكم بمعنزان الله تقول لكم يبقى كافر وكفر مخرج من الملة ويطلع يتبجح ويقول لك ايه ويقول لك هو انت هو انت لازم يقول لك أنا مستحن بالسألة وفيه استحلال اكثر من كده وينبس بهذا الكلام على جهالة بني ادم ويعظمونه والان كان من كده ان تجد مثل هذا له اتباع وله اشياء وحوله كما لا أقول من بل من طلاب العلم ومشايخه ويعظم في وسط هؤلاء وهو أضل من حمار أهله لو عاش الإنسان في مثل هذا الوضع فالموت أفضل والموت خير ده يؤكد فيه ابن رجب على ضرورة أن يتبصر طالب العلم بمواضع قدمه كل من قال قال الله وقال رسوله اتبع انما قال الله وقال رسول بتقيد بفهم سلف الامة هذا هو المنهج هو دا العصن طيب الايات ال ال نشوف فهم السلف اصلا فهم السلف انا مش اختلف عليها لو انت هتختلف معاه على فهم السلف يبانت صاحب هوا يبانت صاحب هوا اصلا انت لما قول لك قال ابو بكر الصديق وتقول لي انا بقول او بيقول واحد من المعاصرين مش هيقبل منك كلام مش هيقبل منك كلام قال الامام احمد وقال احد المعاصرين ان تقدم هذا على كلام احمد مش هيقبل منك هذا يبقى لازم ننظر الى منهج السلف من خلال الذين اصنوه عقيدة وفقه وعبادة وخلقا الى غير هذا هذا اذا اراد العبد النجاة هذا اذا اراد العبد النجاة فابن رجب يقول وطالب العلم يعيش بين هؤلاء وهؤلاء ينبغي ان يكون ذا بصيرة نافلة ان تعيش بين عصاه وبين مبتدع عصاه ومبتدع مبتدع كل شوية طلع لك ادله زي ما كان بتقول التكفير زمان كده من غشنا فليس من تنزل شغل جمعه تلاقي واحد بيبيع بيبيع مثلا شط طماطم ولا بتاع وضحك عليك وحط طمطميه مثلا مفعوصة في وسط كيلو الطماطم يبقى كاف المهم ان غشنا فليس من واحد بيبيع لك بذنجان وحط الباذنجانه مثلا يبقى كافر صاروا ينظرون بمنظور هؤلاء في النصوص لا انظر الى قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الكعبة ولكن نفس المؤمن اعظم عند الله منك حرمه الدم المسلم عظيمة جدا عند الله كما قال النبي قال والله لو ان اهل السماوات واهل الارض لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لا أكبهم الله في النار عشان دم واحد بس وهم أهل السنة والأرض لا أدخلهم الله النار عشان فرد تقول أنت سعتك بشرط أقلم ولا بتوقيع يبقى ده كافر خائن من الإسلام وده كافر خائن من الإسلام إيه ده يطلع له ما هذا ما هذا نعم ثم يقول, إيه؟ يقول سكنتم والذي لا إله إلا هو بينهما أنت عايش مع هؤلاء, هؤلاء. بين الغال والجاف والمطرف والجاهل فاصبروا عليها فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا مع أهل الاطراف في اطرافهم ولا مع أهل البدع في أهوائهم وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكون هذا المنهج يبان طريل صاحب منهج لا تجاري أصحاب الأهواء في أهوائهم ولا تجاري أصحاب المعاصي في معاصيهم وخلي بالكتر النقطة في مسألة أخرى بينهم يعني حاجس شفاف مسألة أننا لا اجاري أهل المعاصي ولا أهل البدع وبين أن أسعى في دعوة هؤلاء تمام؟ ما في مانع أن أدعو هؤلاء الحق تمام؟ لكن لا اجاري هؤلاء في الباطل لا اجاري هؤلاء في الباطل يجي يقول لك واحد يقول لك والله انا اصلا راجل معتدل واحنا عندنا الاخ فلان او الشيخ الفلاني معتدل اهل البلد كلهم لا يختلفون عليه ها الصوفيه لا يختلفون عليه ها والمعتزله لا يختلفون عليه واصحاب الفجور والخمور لا يختلفون عليه واصحاب الاهواء لا يختلفون عليه والكل بحبه ده بعالم ده منافق ده منافق ده منافق بالخط العريض لان الناس لا يجتمعون على شخص اجتماعا كاملا ولو كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول انت اصحاب الاهواء يحبونك واصحاب البدع يحبونك كل هؤلاء اكيد انت تنافق هؤلاء يبقى نعيش بين هؤلاء بالحق الذي نحمله ندعوهم اليه نعم ندعوهم اليه بادب الدعوه نعم بادب الخلاف نعم بالرفق بهم والرفق معناه الرفق بالجاهل واراده ان يتعلم الرفق بالمخالف بالمخالف واراده ان يصل له الهدى واراده ان يعرف الهدى والحق اه نصحوا الاخلاق دي اما امرناهم مره واثنين وقلوبنا من الكلام فخلاص بقى لا ولا ولا نجاريهم في مخالفاتهم ولا نجاريهم في مخالفاتهم كلام النهارده اللي كشر جدا من الشيوخ بيقولوا طب مولانا الشيخ الفلاني المساله مخالفه صريحه يقول لك بلاش تكلم المنشد ده عشان طب يا مولانا وبلاش اكلم المنشد ده الله انت مش بدع دي مخالفات هو ده الله عز وجل مش اخذ الميثاق على اهل العلم لا يبينوا النهى للناس ولا يكتمونه هو هذا مش دين ينبغي ان, أن يظهر للناس لما أشكت على ضلال هذا ومخالفته ومخالفة هذا وذاك والثالث والعاشر متى سيظهر الحق للناس أليس هذا غشا لله ورسوله أليس هذا غشا لشباب الصحوة وتلبيسا عليهم انت بصفتك شيخ تدعو الناس امتى تدعوهم لهذا الحق اذا كنت انت في قراره نفسك مقتنع ببطلان ما قاله ذاك وتحذرنا ان نتكلم او ان نبين متى تبين الناس يموت ولا يبين هذا هو الذي يريده الله ورسوله احذر هؤلاء احذر هؤلاء وبرضه انا نقول احذر هؤلاء بقانون الدين والادب مش معنا نحن نحضر هؤلاء نحن نحن نحن نجلق في المساجد ونقول فلان ضال وفلان وفلالاء احنا بنتكلم في مسايا العلمية تمام نبين الحق ان كل من خالف هذا النصوص هو مخالف له مخالف له بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء ابتلينا بقى بانسان صاحب مرض في قلبه وكل ما سمع كلمه احنا بينا الحق فيها وعرف ان فلان من الدعاه بيقول بخلاف هذا يطلع يقول فلان بيشتم في المشايخ هو حر هو حر واخد بالك معي ينبغي انك تبين الحق بادلته بادلته راضي من راضي وغاضب من غاضب وتمشي المساله لما لما بويع علي بكر بالخلاف وأنا لا أدري صحة الأثر الآن على وجه التحديد يعني لأنه من فترة بعيدة عني وتأخر علي في البيعة فقال قائل لعمر قتلتم عليا قال قتله الحق كان زعل من هذه تمام اللي يزعل بحق يزعل ولما بويع او مات النبي عليه الصلاة والسلام في ايام بيعه ابي بكر الصديق بلغ عمر او في زمان ابي بكر الصديق بلغ عمر رضي الله عنه ان ناسا يجتمعون سرا في بيت فاطم جماعة من الصحابة صحابة كلهم باجتمعوا سرا في بيت فاطمه كان لهم رغبا نعالية ولا الخلافة وكانوا يجتمعون ولا كل شرا صحابة كلهم كان صحابة من اهل الجن ما كانوا يتكلمون بشر مجرد اجتماعه لعلهم يذكرون كلام, كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا فذهب اليهم عمر وقال لفاطمة يا بنت رسول الله والله ما كان على الأرض وجه أحب إلينا من وجه أبيك وما على الأرض أحد أحب إلينا بعد أبيك منك ولقد بلغني أن الناس يجتمعون في بيتك سرا والله لئن بلغني ذلك بعد اليوم لأحرقن البيت على من فيه ها يزعل ليزعل ويرضى ليرضى المهم أنت على الحق المهم أنك تلزم الحق بس بقانون الأدب وقانون الدين نعم يقول هذا طبعا هو شا. شا. هو هذا الوضع الحالي ده يقول لك احنا خليك تباعان وهذا خليك تباعون خد بالك آه... تروح عنده افلان وخلي ما لك خلي بالك فلان ده ما تحضره اصل هو عنده مش شوية مشاكل في العقيدة كده، خد بالك معايه وخلي بالك اصله فلان أخذ... طيب ايه المشاكل عنده في العقيدة واخذ بالك معايه ما تعرفني اتعرفني ايه المشاكل عنده عشان احضاره يعني هو نفسه مش عارف حاجه وله عارف ما اعني انه عقيده اصل هو بالك معايه وشغالين بالسورة هزه كل من خالف أهوأهم يحذرون منه كل من خالف أهوأهم يحذر منه طب يحذر بحق إن كان على بطنه يحذر منه بل لا نحذر ننصحه الأول فإن انتصح ورجع الحق يحمل على الرؤوس وإن أصر على هواه وماشي يحذر منه أما أنت بتحذر منه لي يعني هو اللي أنت بتحذر منه ده يعني لا سامح الله مثلا بيشرح للناس في الإنجيل مثلا ولا بيصرحهم في التوراة يعني ده, ده من حملات التبشير ولا من حملات الدعوه الى الله يعني انت بتحاسب الناس منه ليه يعني يبقى كل صاحب هوى يدعو الناس الى بدعته هوى طيب انت عايش في وسط الكم ده تمام عايش في وسط مجموع الافكار ده وده يقول لك ده الحق وده الحق وده الحق وده الحق وده واقع انت لو قعدت النهارده مع مش هنقول بقى سلافيت اسكندريه ولا سلافيت الغربية ولا الكلام لا احنا هنقول النهارده لو قعدت مع واحد جاهلي اللي بكفرنا ناس ها بيستدل من والسنة والسنه ويقول لك احنا الحق واحد معتازلي بيقول لك احنا الحق هو بيستدل القران والسنة صوفي وهكذا الكل يقول لك احنا قراني وسنه ويقول لك الحق يبقى كيف اعرف وكيف اسلك السؤال اللي بيساله الشباب احنا احتارنا ما احناش عارفين نعمل ايه يا اخي المساله سهله المساله مش مستع يا حيره اصلا اللي بيكلمك بكلام الله ورسوله هو دول الكتاب هو دول الكتاب لما يطلع واحد ويقول لك الثوره المباركه و و و الى اخره في ادله ذكرها في ادله ذكرها احنا كمسلمين ما اصحاب مشاكل انا مش صاحب من مشكلة حد ما سيكلي بها زل لا انا صاحب منهج حتى لو كان المنهج ده فيه قاطع عنقي اتبع المنهج اتبع المنهج منش صاحب هوى مش كل ما خالف هوايا يبقى اطيروا مع الهوى لا انا صاحب منهج والمنهج ده فيه ادلة بتحكمني بيه با احكم بادلة شرعية ما ينفعش ما ينفعش اخرج عن نطاق الادلة فانت لما هتكلمني كلمني في حدود الأدلة الشرعية قل لي قال الله قال رسول الله قال الصحابة أجمع العلماء بالأدلة الشرعية ما تشتغلش في ذنبت يبقى أي حد يكلمك بالأدلة الشرعية على الرأس على العين والرأس يعمل من هواه لا سمع على طه هيعرض كلامه على كلام الله ورسوله، فإن وافق فعلى العين والراس إن خالف يرمى ويرمى برضه بالادب والدين وهكذا مع رب أنه قال على وإن هاهنا وأشارنا خطر علما لو أصبت له عملة هذه وصية من أبرك الوصايا وإن شاء الله بإذن الله نشرحها في اللقاء القادم لكن أنا أشرح بس الجزء الأول منها اللي هو قول علي رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد النخعي وكميل بن زياد النخعي هذا من سادة التابعين رضي الله عنه وكان من تلاميذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في هذه الوصية وهي من ابرك الكلام قال كميل اخذني علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوما وانطلق بي الى الجبانه الجبانه اما انها تكون مكان اسم كده او تكون المقابر يعني قال ثم ربط على كتفي يعني وضع يده على كتفي وشد بيده على كتفه وقال يا كميل ابن زياد القلوب اوعيه القلب كالوعاء القلوب اوعيه فخيرها اوعاها يعني خير القلوب اوعاها للعلم والخير احفظ عني ما أقول لك شوف كلام السلف وكما وكلما شغل الانسان نفسه بكلام الله ورسوله نطق لسانه بالحكمه قال الناس ثلاثه عالم رباني وعالم رباني مش على منهج الصوفيه لان الصوفيه عندهم حديث كده مالفينه اللي هو ينسبونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا عبدي اطعني تكن عبدا ربانيا تقل للشيء كن فيكون تمام طبعا هذا رواه كذاب ابن كذاب ولا يثبت عن رسول الله شيء من ذلك تمام عالم رباني مأخوذ من التربية وهو الذي كما قال فيه العلماء هو الذي تربى على صغار العلم وكباره ثم جعل يرب الناس عليه يبقى اسمه عالم رباني من ايه من التربية لأنه رب الناس عالم رباني ده افضل الناس منزله وبعدين افضل الناس منزلها لان الله عز وجل استشهد بهؤلاء على وحدانيته قال جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم فاستشهد بالعلماء على قضية الوحدانية على اخطر قضية في الوجود كله وهي وحدانية الله بل إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام أن يستشهد بالعلماء على صدق رسالته تعود دكتور مكينة أن يستشهد بالعلماء على صدق رسالته قال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يعني كفى بالله شهيدا وكفى بالعلماء شهداء بل ان النبي بل ان الله عز وجل اخبر ان الانبياء والمرسلين الانبياء والمرسلين من الوم السابقة يستشهدون بالعلماء من هذه الامه على انهم بلغوا رسالات ربهم اممهم احنا شفناهم احنا شفناهم قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال رسول الله صلى عليه يجاء بنوح يوم القيامة صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت يقال له هل بلغت فيقول نعم يا رب فتسأل امته هل بلغكم نوح فيقولون ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذر ما شفناهوش فيقول الله لنوح من شهودك انت الان بتقول بلغت وهم بيكذبوك من شهودك عندك شهود فيقول يا رب محمد وامته نحد اول رسول بعد ادم والعلماء من هذه الامه هم الذين يشهدون على انه بلغ امته رساله ربه طيب هم شفوه؟ ما شافوه ما شافوهش طيب اشهدوا باخبار الله في القران قال تعالى فلبس فيهم الف سنة الا خمسين عام بهذا بهذا نقسم ان نوحا بلغ يبقى العلماء دول في المرتبة الاولى عالم رباني هذا افضل الخلق بلا منازع وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مراه ابن ماجه وابو داود بسنن صحيح وهو يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورسة الأنبياء تعيزيك ترميك ترميك تطمع في في أكثر من هذا أن تتأخذ ميراث النبوة وإن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهمة دي وإنما ورثوا العلماء فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أخذ بحظ وافر العلماء الذين قال الله فيهم من قال فيهم رسول الله من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فكون الله فقه عبدا في دينه هذه دلالة على حسن خاتمته لان الله اراد به خيرا يبقى الجاهل اراد الله به شر بدا اول قسم من هؤلاء عالم رباني تعلم العلم الصحيح ثم جعل يربي الناس عليه ومتعلم على سبيل النجاه اللي هو احنا كده والمنزله دي مفترض محدش ينزل عنه لان اللي هينزل عن منزلة المتعلم على سبيل النجاح هيبه مع البهائم يعني متعلم على سبيل النجاح متعلم على سبيل النجاح يعني اذا اراد اذا ان يفعل اي عبادة يعرف من كلام الله ورسوله كيفية هذه العبادة ازاي لما صلي اصل صح ازاي لما اصول اصوم صح ازاي لما حج احجي صح بس إبا عندي مال أعرف إذا زكي هتزوج أعرف أحكام الزواج وأحكام الأسرة تمام عندي ميراث أعرف أحكام الميراث هصلي أعرف أحكام الصالح هزكي أعرف أحكام الزكاة وهكذا ده متعلم على سبيل النجاة يعني بيأخذ القدر من العلم بالأدلة اللي نجيه أن ترد عليه طاعته دي المنزلة الدنيا التي لا يجوز لمسلم أن ينزل عنها أما الدرجة الأخيرة وهي الهمج هذا ما نتعرض لتفسيره ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم